بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعادم ومضات العماد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 فصب عليهم ربك سوء عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما بتله ربّه فأكرمّه ونعّمه فيقول ربي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 وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهما